والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه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 اِن تَـتُوبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَاِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدلهن ازواجا ازواجا خيرا من مسلمات مؤمنات قانتات gabdet saipat thibat ve abkar ya ay yehal nizin amanu ku afusukum ve ahlikum nara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 إنما تجذون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله, توبوا إلى الله توبة فَصَلِّ حَنَّاسَ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ yöme la yuxil lahuhu Nabi ve lüzzin aminu ma'ah nuruhum yasgab in aydihim ve aymanihim yqulun yqulun Rabbana atmim lanu rana İnne kâla kelli şeeyi qadir, ya eyuhanbiy, jahid el küffar ve el ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه في الرعون إذ قالت رب لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين